من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي برقاته علينا امين يا رب تنجي نفسي من الشفاه الظالمه ومن اللسان الغاش ومع مبغض السلام كنت صاحب سلام وحين كنت اكلمهم به كانوا يقاتلونني باطلاً الليل يا اللهم ترأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين ثم قال لهم يسوع ايضا انا امضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم حيث امضي انا لا تقدرون انتم ان تاتوا فقال اليهود اللعنه يقتل نفسه حتى يقول حيث امضي انا لا تقدرون انتم ان تاتوا فقال لهم أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم قلت لكم انكم تموتون في خطاياكم لانكم ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم فقالوا له من انت فقال لهم يسوع انا من البدء ما اكلمكم ايضا به إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم لكن الذي أرسلني هو حق وأنا ما سمعته منه فهذا أقوله للعالمين. ولم يفهموا أنه كان يقول لهم عن الآبي فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو ولست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني ابي والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي لأني في كل حين أفعل ما يردي والمجد لله دائما.